أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صام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 وقاسماهما إني لكم ما علمنا أن عصيين فدلهما بغور فلماذا قَشَّرَتْ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ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 يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليديهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ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 126. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25.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 لهم من جهنم منها دو و من فوقهم غوش وكذلك نجزي الظالمين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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلم بصيماهم ونادوا أصحاب الجنة أَنْسَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُواْ هَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا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 Qalul inna bima ursile bihi mu'minun Qala al-lazina istakbaru inna bil-lazina amantum bihi kafirun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 تعفو وقالوا قد مسأب أن الضراوء السراوء فأخذناهم بعتتهم وهم لا يشعرون.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 ما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فدعون أتذربوسا وقومه ليفسدو في الأرض ويذرك وأالهتك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 ودمرنا ما كان يصنع في دعوان وقومه وما كانوا يعريشون، وجوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى جعلنا إلى هن كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إنها أولئك متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أَعِيرَ اللَّهَ أَبْغِيَكُمْ إلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 وَظَلَلْنَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا مَوَّأْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 قالوا معذرة إلى ربكم ولاعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو به أن جينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعداب بأئس بما كانوا يفسقون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 إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض ما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً لَذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَائِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ وَهُمْ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 فَلَمَّا أثقلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا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 أم لهم آيَنُ يُبصِرُونَ بها؟ أم لهم آذانٌ يَسْمَعُونَ بها؟ قُلِ دُعُو شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُونَ فَلَا تُنظِرُونَ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 وَتَرَاهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنذُرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجَتْ بِيَتَهَا قُل إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِن رَبِّهَا هَذَا بَصَائِرٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ